الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأحييكم أيها الأحباب الكرام في المجلس الرابع والأربعين من مجالس مدارسة كتاب شذ العرف في فن الصرف للشيخ الحملاوي رحمه الله تعالى وكنا قد انتهينا من بحث التصغير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 وابن الحاجب النسبة بكسر النون وضمها بمعنى الاضافة أي الاضافة الاضافة المعكوسة كالاضافة الفارسية طيب نقف قليلا نقف هنا في أكثر من جزئية تحتاج لتوضيح اولا ما معنى النسب قال ابن السيبويه رحمه الله سماه الاضافة السيبويه قال هذا باب الاضافة وهو باب النسب قال سيبوي هذا باب الإضافة وهو باب النسب وكلمة الإضافة هو من جهة المعنى من جهة المعنى يعني الإضافة إلى قبيلة الإضافة إلى مكان الإضافة إلى بلدة الإضافة إلى مهنة الإضافة إلى صنع لخطم ولو كان مخالفا للإضافة من جهة اللفظ يعني نحن التركيب الإضافي لدينا مضاف مضاف اليه طالب علم كتاب خالد تركيب إضافي لكن هذا المقصود هنا بالإضافة ليست الإضافة اللفظيه ليست الإضافة يعني التركيب الإضافي إنما المقصود هنا الإضافة من خيث المعنى الإضافة من خيث المعنى يعني إضافة مثلا إنسان إلى قبيلته إلى بلده، إلى مهنته، إلى صنعته، إلى آبائه، فهذا هو المقصود. لأنه اصلا في الإضافة في في نسبة، في انتساب، في انتساب. هذا هو المقصود بكلمة الإضافة. يقول هي نقول النسبة والنسبة كلاهما صحيح بكسر النون وضمها بمعنى الإضافة. وهذا هو المقصود بالإضافة إذا من حيث المعنى. ثم فسر لنا الشيخ الحملاوي رحمه الله. وقال أي الإضافة المعكوسة كيف الإضافة المعكوسة كيف وشبهها بالإضافة الفارسية شبهها بالإضافة الفارسية ليقف قليلا عند الإضافة الفارسية ثم أعود إلى الإضافة المعكوسة الإضافة في اللغة الفارسية في اللغة الفارسية هو ايقاع الإضافة عندهم ايقاع نسبة بين لفظين نسبة بين الضي يعني مثلا يقولون شهر قاهره يقول شهر قاهره يعني مدينة القاهرة شهر قاهره الآن مثل ما عن المضاف المضافل لكن الفرق ما هو إنه المضاف عندهم المضاف عندهم عليه كسرة المضاف هو عليه كسرة حظهم على خلاف ما عندنا عندنا الكسر المضافلي أما المضافة وفق محلهم العرب وفق محلهم العرب يعني يقولون شهر قاهرة زباني عرب يعني لغه العرب زبان عرب فيكسرون المضاف فيكسرون المضاف إذا الإضافة في اللغة الفارسية هي نسبة بين لفظين بأن يكسر أولهما كثرة إضافة لغضهم؟ بعكس العربية بعكس الإضافة في اللغة العربية فالكسرة نحن عندنا عن المضاف إلي في اللغة الفارسية على المضاف على المضاف يعني مثلا يكون عندهم إضافة نسبة او إضافة نسب يقولون مثلا حاتم طائي حاتم طائي حاتمي طائي يكسرون ميم حاتم يعني يضعون هذه الكسرة كأنها بدل من ابن بدل من ابن هذا في اللغة الفارسية إذا الإضافة ناع فيها نسبة المضاف مكسور وليس المضاف إليه في اللغة الفارسية الآن الإضافة في اللغه العربيه اللغة العربية المضاف هو المكسور كما لذلك ماذا قال شيء قال الإضافة المعكوسة كيف الإضافة المعكوسه طيب الآن عندما أنت تقول طالب علم المضاف خسب محلهم العرب وعلم مجرور لكن في النسب إذا قلت مثلا فلان عربي عرب عربي أضفت خالدا أو محمدا كذا إلى عرب فقلت عربي هذا إنسان عربي نسبته إلى عرب طيب لأن ماذا ما الحركة التي وضعتها قبل يا النسب المشددة الكسرة الكسرة، فكأنك وضعت الكسرة قبل المضاف إليها وضعته على المضاف في بما يتوافق مع الإضافة الفارسية وهي عكس الإضافة في اللغة العربية، عكس الإضافة في اللغة العربية. إذن هنا الإضافة المعكوسة اللي هي في النسب وقلنا الإضافة هنا في النسب على رأس بوي هي إضافة من حيث المعنى أن الكسرة تكون الى الم... تضاف إلى المنسوب اليه وليس إلى المنسوب عربي عربي رومي كويتي سوري مصري سعودي تعاطل وهكذا إذا ما قبل يا ناس بكون كما تعلمون هذا هو المقصود بالاضافه المعكوسه وهذا عكس المضاف والمضاف إليه في التركيب الإضافي بأن المضاف هو في حسن محمد العرب والمضاف إليه هو المجرور لكن هذا في النسب مو متوافق مع الإضافة الفارسية بأن المضاف عندهم هو المكسوم تضحت أعتقد الفكرة الآن لأن يدخل ماذا يحصل من تغيرات في عملية النسب تفضل يا أبا عبد الله قال أه... ويحدث, في ويحدث به ثلاثة تغييرات لفظي ومعنوي وحكمي فالأول زيادة ياء مشددة في آخر الاسم مكسور ما قبلها لتدل على نسبته إلى المجرد منها منقولا إعرابه إليها كمصري وشامي وعراقي والثالث التغيير الأول قليلا جزئية لا لأذا ماذا يحصل من تغييرات في عملية النسب يعني لدينا اسم منسوب ولدينا منسوب إليه ما الذي يحصل في المنسوب إليه حتى يصبح حتى يصبح منسوبا؟ يقول في تغيير لفظي وفي تغيير معنوي وفي تغيير حكمي التغيير اللفظي انت زدت على الاسم يا مشددة عربي مصري يا مشددة يا مشددة وليست مخففة وأين وذلك حتى في آخر الاسم وقبلها كسرة كما ذكرته قبل قليل وفق الإضافة الفارسية وقبلها كسرة يا مشددة وقبل وقبلها مكسور لماذا تضيف هذه الإضافة قال لتدل على نسبته إلى المجرد منها تدل أنت فلان مصري فأنت أضفت هذا الى مصر بإزادة يا المشددة وما قبلها الكسرة ثم الآن الاعراب انتقل الآن يعني مصر الحركات الاعراب تطر على الراء عندما تقول مصري حركات الاعراب تطر على ماذا على الياء المشدد على ياء النسب على ياء النسب إذن منقولا اعرابه اليها اذا حركات الاعراب تنتقل الى ياء النسب جاء طالب عربي لاحظ فاز فريق عربي نعم إذن منقول الإعرابه إلى مثل مصري وشامي وعراقي هذا إذن تغيير لفظي في اللفظ أضفنا الياء المشاهدين مكسور ما قبلها وأصبح الإعراب عليها على هذه الياء المشاهدين التغيير المعنوي تفضل يا عبد الله والثاني قال والثاني صيرورته اسما للمنسوب يعني الاسم المنسوب الآن غير المنسوب إليه فأصبح الآن اسما لما لم يكن له لما لم يكن مصري شامي شام تدل على بقعة جغرافية معينة مصر تدل على بقعة جغرافية معينة عندما تقول مصري الآن صار اسما للمنسوب إلى تلك البقعة فإذا هو صار اسما لما لم يكن له اصلا فهذا من حيث المعنى تغير المعنى تغير المعنى فهذا تغيير معنوي طيب والتغيير الحكمي يعني الحكم الاعرابي تفضل والثالث معاملته معاملة الصفة المشبهة في رفعه الظاهر والمضمر بالطراد كقولك زيد قرشي أبوه وأمه مصرية آه الآن التغير الحكمي اللي هو الآن الاسم المنسوب يعامل معاملة الصفة المشبهة في كونه عاملا يعني ما من يعني يأخذ فاعل الاسم المنسوب يأخذ فاعلا طبعا هناك رأي آخر هو رأي هناك الرأي الراجح وهو أنه يأخذ فاعلا يعني زيد قرشي أبو ما يعراب أبو فاعل لقرشي وأمه مضرية أمه مضرية أيضا لاحظوا لا يزداد زيد أمه مضرية هذا إذا فاعل فظاهر يعني ما معنى فاعل يعني إذا قلت الآن زيد قرشي أبوه وأمه مضرية ومضرية أمه إذا قلت ومضرية أمه أمه بصفة فعل مضرية إذا قلت ومضرية أمه مضار مضرية مضار تحسن طيب الآن ما معنى زيد القرشيون أبوه؟ يعني زيد منتسب أبوه إلى قريش، منتسب أبوه إلى قريش، انتسب أبوه إلى قريش. على هذا تكون أبوه فاعل. طيب هناك من قال بأن زيد منسوب أبوه إلى قريش. إذا قلت منسوب أبوه إلى قريش، سيره نف فاعل. إذا لدينا تأويلان إما أن الاسم المنسوب هنا يأخذ فاعلا وإما أن يأخذ فعل وفق التقدير والراجح والجمهور على الفاعلية على فاعل أنه منتسب زيد منتسب أبوه إلى قريش ومنتسبة أمه إلى مضر زيد قرشي أبوه ومضرية أمه ومضرية أمه حتى يكون أمه فاعل أو نائف فاعل إذا قلت منسوب وإسم مفعول يقول نائف فاعل إذا هناك رأي آخر لكن هنا قال في رفعه الظاهرة والمضمرة بالطراد لم يقل فاعل أو نائب فاعل لحظتم كان حذرا فقال في رفعه الظاهرة والمضمر بالطراد باستمرار يعني ما بعده مرفوع فالآن التوجيه الاعرابي إما أن يكون فاعلا على تقدير منتسب أو يكون يكون نائفة على تقدير منسوب أو يكون نائفة على تقدير منسوب لأن يعطينا الآن معلومة مهمة جدا كيف ننسب الآن إلى أي اسم من الأسماء ما الذي يحصل هو أعطانا الأصل في النسبة أن نضيف ياء مشددة ومقابلها كسرة هذا التغيير اللفظي والتغيير المعنوي أصبح اسما لما لم يكن هو التغيير الحكمي اصبح الان الاسم المنسوب عاملا يأخذ فاعل او نائب فاعل يرفع ما بعد يعني سواء على يعني امه مضريه مضريه هي هذا ما قصد ذلك شيئ وامه مضريه فقدر الفاعل هي اذا كنت مضريه امه أقصر امه هي الفاعل امه مضريه مضريه هي فالفاعل ضمير مسعى تقديره هي اذا كنا منتسبة اذا كنا منتسبه اذا كنا منسوبه تكون نائب ويحذف لتلك الياء عندما نضيف هذه الياء تحصل تغييرات في الإزم المنسوب اليه تفضل يا اباع سؤال هنا قد يتبادر للذهن لماذا ياء النسب مشددة لماذا ياء النسب مشددة عربي ماء العربي طيب لالا يلتبس بين النفس المتكلم بياء المتكلم لو كانت ياء النسب خفيفه غير مشدده لالتبست بياء المتكلم كتابي بلدي آآ يعني آآ مثلا آآ كويتي كويتي انا هذه الكويت لي ياء النسب سوري سوريا لي ياء النسب لكن اذن ياء المشدده حتى لا تلتبس بياء النفس المتكلم طيب لو لحقت الياء الخفيفة أيضا وما قبلها مكسور لثقل عليها الضمة والكسرة صير ثقيل الضمة والكسرة مثل القاضي والراعي والداعي صير مثل المنقوص الكسرة والضمة لا تظهر تكون ثقيلة وبالتالي يمكن أن تتعرض للحذف فلا يصح ذلك أيضا سؤال ثاني لماذا وضعنا كسره قبل الياء يا النساب قال لما وجب تحريك ما قبلها لماذا تحريك ما قبلها؟ لأن ياء النسب مشددة مشددة ساكن فمتحرك خرفان ساكن ومتحرك. يجب أن نحرك ما قبلها طيب لماذا لم نضع فتحة إذا وضعنا فتحة قد يلتبس الأمر بالمسنة طيب لماذا نضع ضم لأن نضع ضم, ضم ثقيلة قالوا الكسر أخف من ال ضم فعدلوا إلى الكسرة, عدل إلى الكسرة طيب ويحذف لتلك الياء تفضل ويحذف لتلك الياء ستة أشياء ستة أشياء في الآخر الأول الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف سواء كانت زائدة ككرسي أو للنسب كشافعي كراهيه اجتماع أربع... أربع ياءات ويقدر حينئذ أن المنسوبة والمنسوبة إليه مع الياء المجد... المجددة للنسب غيره... غيرهما بدونها ولهذا التقدير ثمرة تظهر في نحو بخاتية وكراسية إذا سمي بهما مذكر ثم نسب إليه فإنه قبل النسب ممنوع من الصرف لوجود صيغة منتهى الجموع نظرا لما قبل التسمية فإن, فإن الياء في بنية الكلمة وبعد النسب يصير مصروفا لزوال صيغة الجمع بياء النسب وإن <تكلمة> سمي نقف قليلا نقف قليلا فإن الياء من بنية الكلمة هو هي لفظ بنية بكسر الباء على العموم الآن قال هو تحذف لاحظوا كلمة تحذف لتلك الياء يعني إذا دخلت ياء النسب فننظر إلى الاسم المنسوب إليه فقال تحذف لتلك ستة أشياء في الآخر من آخر الاسم المنسوب إلي في أشياء تحذف لدينا الآن النسب إلى ما آخره ياء مشددة لدينا اسم آخره ياء مشددة ياء مشددة كلمة حي كلمة طي كلمة علي كلمة عدي كلمة شافعي كلمة كرسي في أواخرها في ياء مشددة ما الذي تحذف الياء المشددة؟ الأول الياء المشددة يعني تحذف الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة احرف هذا اعطانا الآن. ياء مشددة واقعة بعد ثلاثة احرف سواء كانت هذه زائدة كرسي كرسي, كرسي أو للنسب كشافعي. الآن كراهية اجتماعي أربعة آيات لأن إذا أنت الآن كرسي وأضفت يا النسب هذه مشددية هي آيات واليا الملياء النسب يا آية صار أربعة آ ياء أربعة آيات أو أربعة آيات على على النفس ال ال اليا و على الظف الخرف قال ويقدم إذا حذفنا هذه الياء المشددة كرسي حذفنا الياء مشدد قال ويقدر حينئذ أن المنسوب والمنسوب إليه مع الياء المجددة للنسب غيرهما بدونها يعني إذا بدأت كرسي نسبت إلى كرس غير كرسي اللي هو الاسم لأن ده نسب لك كرسي الياء قلت كرسي على النسب كرسي النسب فيه معنى الوصف لا تنسوا بينما الاسم كرسي هذا فيه الاسم فإذا في فرق في المعنى في فرق في المعنى ولهذا التقدير ثمرة تظهر في نحو مثلا بخاتي وكراسي إذا سمي بهما مذكر سمينا واحد بخاتي سمينا كراسي ثم نسب إليه نسب إليه ما تحذفت اليه واضفت الياء المشدده لكن المعنى مختلف هذا اسم وذاك فيه وصف في نسب ثم نسب ايه فانه قبل النسب ممنوع من الصرف بخاتي قبل النسب ممنوع من الصرف لماذا لانه بعد الالف ثلاثه احرف التاء والياء المشدده الياء المشدده أو ساكن اذا ثلاثه حروف صوت وساكن كراسي أيضا بعد الألف كراسي جمع بخاتي جمع بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف وسطها ساكن لأن الياء المشددة ياء ساكن فمتحرك كراسي السين الياء الأولى مشددة الياء الثاني متحرك بخاتي الياء الياء الأولى إذن كراسي السين زائدة وبعد الألف أقصد و الياء الاولى ساكنه و الياء الثانيه ايضا اذا ثلاثه احرف وسطها ساكن فهذا ممنوع من الصرف هذا لا هذا يوجد صيغه منتهى الجموع اي صيغه منتهى الجموع نظرا لما قبل التسبيح لكن عندما اصبح نسبا يعني منسوبا فاصبح مصروفا لأنه هذه ياء النسب هذه ياء النسب اذا لاحظ فانه قبل النسب ممنوع من الصرف إذا بعد النسب مصروف بعد النسب مصروف تحط الفرق لوجود صيغة منتهى نظر لما قبل التسمية فإن الياء من بنية الكلمة هذا قبل النسب الياء من بنية الكلمة فبعد ألف التكسير ثلاث حروف سطوة ساكن فممنوع من نصر صيغة الجمعة وبعد النسب يصير مصروف لزوال صيغة الجمع بياء النسب هذه ياء النسب لا تقتصر إذن هنا أصبح مصروفا لاحظوا الفرق؟ إذا اولا القاعدة إذا أردنا أن ننسب إلى اسم منتهي بياء مشددة بعد ثلاثة أحرف نحذف هذه الياء ثم نضيف ياء النسب المشددة وما قبلها مكسور الآن المعنى مختلف بين الإسمية وبين الوصفية الأمر الآخر بأن الاسم مع ياء هي من أصل الكلمة اللي هي اسم بيكون ممنوع من, من الصرف لانه على السيره منتهى الجموع بعد النسب يصبح مصروفا يصبح مصروفا طيب هذا يسمينا في مذكر فماذا لو سمينا به مؤنثا تفضل قال وان سمي به مؤنث فيكون ممنوعا من الصرف ولكن للعالميه والتانيث المعنوي والافصح في نحو مرمي مما احدايا اي زائدة حذفهما وبعضهم يحذف الأولى ويقلب الثانية تواوا لكن بعد قلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فتقول على الأول مرمي وعلى الثانية مرموي نعم الآن الآل إذا سمينا بكراسي وتراسي وبخاتي مؤنثا فيكون ممنوعا من الصرف للعالمية والتأنيف هذا واضح طيب الان الان لدينا كلمه مرمى لان هو ذكر في مساله ثانيه اخرى الآن الان مرمى ليس مما فيه الياء المشدده انما هو من باب من باب المقصور هو اخذ يمكن من باب رمى يرمي لكن مرمى مرمى الالف الرابعه هذه اسم مقصور مرمى اسم مقصور لكنه ماذا قال قال في نحو مرمي مرمي مما إحدى يا أيه زائدة حذفهما يعني الأفصح حذفهما إذا اذا قال هو أنا أ... لان مرمى, مرمي لان مرمي اهد ممرمي مرمي. فقال الافصا هذفهما هذف هذي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي أو إذا مرمى مرمي لكن بعد قلبها ألفا لتحرك يوم ما قبلها فتقول في على الأول مرمي وعلى الثاني مرموي مرمى مرمي ومرموي يعني الآن إذا كما هي مرمي بالأساس جابه على أنها مرمي فيها ياء مشددة مرمي فيها ياء مشددة هذه الياء ممكن تحذفها وضيف ياء النسم مباشرة مثل كراسي لغيبته المرمي وممكن تعود إلى الـ الـ الـ الـ الـ الأصل أو تحذف الياء الأولى وتقلب الثانية واوا فتقول مرموي مرموي طيب الآن هو أعطانا جزئية فيما يتعلق ب الذي ينتهي بياء مشددة بعد ثلاثه حروف. طيب ماذا لو كان بعد حرف واحد حي حي طي ياء مشددة انسان حي طي طي بعد حرف واحد ياء مشدد بعد حرف واحد فنقول هنا اما حيي واما حيوي طووي حييي تقلب الى حيوي تقول حيوي تخطون يعني حيي الان اذا حذفت الياء على القاعده العامه ياء المشدده هذه و ياء النسب تصير حيي طيب حيي الان تقلب حيوي تقلب حيوي طوا تصبح طواوي طواوي طيب اذا كانت الياء هذه بعد, بعد حرفين عالي عادي تقول علي علوي قلبت الياء الثانية وون حذفت الياء الأولى وقلبت الثانية واو. مثلا إذا كان عندك جاب الشافعي ولم يقف عندها الخماسي الشافعي مثلا الشافع أصلها وتعيد الياء بعد ذلك تحذف الياء وتضيف الياء اللي هو الشافعي حذفت المشددة ثم أضفت الياء النصر نحو الحكم حكم الياء المشدده بعد حرف صحيح تفضل هو دخل فيها تفضل هاي وطيئة به تفضل قال ويتعين في نحو حي وطي مما وقعت فيه بعد حرف واحد فتح أو أولاهما وردهما إلى الواو إن كانت الواو أصلها وقلب الثانية واوا كطوي كطووي وحيوي اتذكرتم انا قبل قبل قليل ان خي وطي الان الياء المشدده وقعت بعد حرف صحيح حرف واحد بعد حرف واخد فتح اولىهما يعني فتحنا الاولى وردينا رددنا الثانيه الحرف الثاني من الياء يعني الياء الثانيه جعلناها فحي حيوي وطي طووي حي حيوي وطي طاوي نعم انتهى الان من النسب الى ما اخره ياء مشدده وسيدخل في النسب الى ما اخره تاء مربوطه تفضل يا سهله تفضل قال الثاني تاء التانيث تقول في النسبه إلى مكه مكي وقول العامه خليفتي, خليفتي في خليفه في خليفة وخلوتي, وخلوتي في خلوه لحن والصواب خلفي وخلوي. طيب يكفي الآن النسب إذا عنا اسم منتهي بتاء مربوطة حذف ذيته. العملية بسيطة. فاطمة فاطمي بصرا بصري كوفا كوفي عالم كوفي عالم بصري. مثلا مثل الدولة الفاطمية. فاطمي. إذا تاء تنيس يعني حذف تاء تنيس. حذف تاء التانيث تقول في النسبة إلى مكه مثلا مكي مدينة مدني وهكذا اما قول العامه الا خليفه خليفه يقول خليفتي في خليف هذا لحن هذا لحن ويقول في خلوتي في خلوه لحن ايضا هذا لحن ولا يصح اذن والصحيح خلفي وخلوي سندخل بعد ذلك في النسب إلى الاسم المقصور وهذا ما إن شاء الله سنستقبله في المجلس المقبل هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته